وأصلي وأسلم على نبينا محمد الخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قد سبق لنا في هذا البرنامج الكلام على ثوائل ثلاث آيات من سورة الفاتحة وهي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والذي سبق الكلام عليه من بالفوائد ليس استيعابا بالفوائد فإن كلام الله عز وجل لا يستطيع الواحد من الناس أن يستوعد فوائده ولكن يقول إنسان ما يستطيع الوصول إليه الآية الثالثة مالك يوم الدين فوائد عديدة سبق الكلام عليها وفيها أيضاً دليل على كمال حكمة الله سبحانه وتعالى حيث جعل لهذا الخلق معالاً لجاناً وفيه ويجازون بأمالهم لأنه لولا ذلك فكان الأمر عبثا كما سبقت الإشارة إليه وفي قوله مالك يوم الدين إشارة إلى كمال العدل لأن الدين هو المجازعات مجازعات العامل بقدر ما عمل ولكن مع هذا نقول إن مجازعات الله سبحانه وتعالى لعباده دائرة بين العبد وفضل فهي بالنسبة إلى الكافر عدل محق ليس فيه ظن الكافر رقوبته الحميد في النار أبد العابدي لا يخرج منها أبدا ولا تثنى النار التي يعذب فيها أبدا لقول الله تعالى في ثلاث آيات من القرآن خالدين فيها أبدا الآية الأولى في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لن يكون الله ليصر عليهم ولا لي عن طريق إلا طريق جهنم ما خالد فيها أبداً وكان ذلك عرضا فيها. وتعبد الحليب يدل على تعبد المكان الذي فيه الحليب. وفي الآية الثانية قال الله تعالى في سورة الأحزاب. إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَبْدَ لَهُمْ سَغِيرًا خَالِدٍ وَفِيهَا أَبَدًا لا يجدون وليا ولا نصيرا وفي الآية الكارثة قال الله تعالى في سورة الجن وَمَنْ يَعْصِدْ لَهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جُهَنَّمَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ولا قول بأحد بعد أن صرح الله عز وجل بتأبيد الحلود في نار جهنم لا قول بأحد بعد ذ وكل قول مخالف هذا فهو مردود على قائله، لأن من قائد بالتأديد هو العالم بما سيقول وهو الخالق عز وجل فمجاهزات الله الكافر بالخلود في النار أبد الأبدين هو عدل وليس من يذين قد يقول قائل أنك إذا قفت مدة بقاء الإنسان في الحياة الدنيا لم يكن شيئا بالنسبة إلى التأبيد الأبدين فيكون كابيبه على أكثر من دقائه في الدنيا شيئا من الظلم ويجواب على هذا اللا ظن فيه أولا لأن الإنسان استغرق جميع حياته في الشخص فيكون من العدل أن يستغرق جميع دقائه في الآخرة في العياد ثانيا أن هذا الإنسان الكافر قد أرسلت إلى الرسل وأرسلت معهم الكتب وبيّنوا للناس طريقة ورغبوا الناس في الحق وحذروهم من الباطل ولم يبقى للناس خجة على الله بعد الرسل فيكون هو الذي اختار لنفسه هذا المقام الأبدي لأنه يعلم أن الكافر سيبقى في هذا المقام الأبدي وحينئذ يكون هو الظالم لنفسه كما قال الله تعالى وَمَا ظَلَمُونَ وَلَا كِمْ كَانُوا عَنْفِهَا مَ ظَلَمُونَ أما الجزاء فضلي الذي هو فضل الله عز وجل فهو جزاء مؤمن المؤمن يجازى في النسبة الحسن الحسنة بعشي عمثارها إلى سبين مئة ضر إلى أراه كثيرة وأما بالنسبة للسجئات فإنه تحت المشيئة إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء الله تعالى غفر له بقوله تعالى إن الله لا يغفر أي شك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذن الجزاء الله سبحانه للمؤمن من الجزاء الفضلي وأما الظلم فهو من بحق الله عز وجل لا يمكن أن نره أحدا فيزيد في فيئاته أو ينقص من نحفنته ثم قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستانع العبادة هي لله عز وجل محدة وتعظيما بانكثال أمره واتسهاد نحنه فالاستعامة طلب العظم والإنسان مستقر من الله عز وجل في العبادة والاستعامة أما تتأره إليه في العبادة فلأن العبادة هي ماركة شعبه وأما الاستعامة فلأن الله إذا لم يعمل وكله إلى نفسه فيكله إلى ضعف وعدل وعوره ولا قيام للأسان إلا بالله عز وجل ففي قوله إياك نعبد إخلاص العبادة لله عز وجل ووجه ذلك تقديم المعمول إياك ولو جاءت على الترتيب لقال نعبدك فلما قدم المعمول بل ذلك على الإخلاص وتخصيق العبادة بالله وحده، لأن من القواعد المقررة في اللغة العربية أن تقديم المعمول يفيد الحصر أي الاختصاص فيكون قوله إياك نعبد مترمنا لمعنى قول الإنسان لا إله إلا الله في قيمه إياك نعبد يليل على اتباع الشريعة شريعة الرسل عليه الصلاة والسلام لأن العبادة لا تتم إلا بعمرات لله بالله والموافقة بشريعة الله ويارك باتباع الرسل وبهذا نقول لا إشراك ولا ابتداء. فالإشراك ينافي الإخلاص، والابتداء ينافي الابتداء. فإذا إبادة من الله تعالى إخلاص وابتداء لا شرق ولا ابتداء. وفي قوله تعالى إياه نعبد دليل على أن إبادته إذا أشفى بها مع الله أحد لم تكن إبادة لله. فلا تقبل من العالم ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في مراه أبو هاي صلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله فهلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشفك فيه معي غيري تركته وشركه وفي قيمه وإياك نسعين دريني على إفراد الله تعالى بالاستعانة ووجهه تقديم المعمول فإن تقديم المعمول يفيد على ما ترطبيه اللغة العربية الحصر أي الاختصار فلا استعانة الإنسان إلا بالله عز وجل ولا يستطيع الإنسان أن يقوم بشيء إلا بمعنونة الله له وفي قوله آياتنا السبع جليا على أنه ينبغي للنساء حال عبادة أن يستحرب أنه مستعين بالله سبحانه وتعالى ليفصلها العبادة ولتتقن عبادة بكونها مكتبة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلصا لله فيها ولقينه مستعينا بالله عليها. ولهذا نقول ينبغي للعابد أن يستحضر ثلاثة أشياء الإخلاص والمتابعة والاستعانة فالإخلاص والاستعانة لله وحده والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوصل إلى الله أما الإخلاص لله فأن يقصر الإنسان بإعدادة وجه الله في الدار الآخرة وأما الاستعانة فأن يشعر بأن الله هو الذي آآانه على هذا فيصل له أسباب القيام به ولولا أنه آآانهما ما حصل وأما المتابعة فإتحذر كأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه وهو خلفه مقتدياً به فهذه بثلاثة أمور وينبغي العابد أن يكون مستحفلاً لها ليكون أعون له في إتمام العبادة ويأتي إن شاء الله تعالى بقيئة فوائد على هذه الآية الكلمة في درس قادم والحمد لله رب العالمين واصلوا واصلوا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين